وحج الاكبر ان الله بريء من المشركين فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعلموا أن اَكُم غَيْرُ مُعْجِزٍ لَّهُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إلا الذين عادتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا ان الله يحب المتقين فإذا سلخ كل اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقودوا لهم كلما ارصد فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ comme الزَّكَاةَ فخلوا سبيلهم إِنَّ الله غفور رحيم وَإِنْ أحد من المشركين استجارك فأجره حك لا يسمع كلام الله ثم أبلضه ما ذلك بأنهم قوم لا كيف يكون للمشركين وهدون عند الله ان الله يحب المتقين كيف وئيا الله عليكم لا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله فمنا قليلا فصدوا عن سبيله هم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون فيه وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُرْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأ ذُو الزَّكَاةِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيات Niech pan uczy się Panie through قالوا فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين Śmierć się w tym وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة النعيم Wszelkie إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما ثم أنزل الله سكينة ولا رسول وَذَلِكَ جَزَاؤُ الْكَافِرِينَ ثم Shut الذين اوتوا الكتاب ولا يدينون دين الخلق من الذين اوتوا الكتاب حث. لا يؤط الجذية عن يد وهم وقالت اليهود هزيرون ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله لَن قولهم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاعُونَ قولا الذين كفروا من قبل قَالَتْ رَبِّي إِنَّهُ مِنَ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما لا إله إلا هو سبحانه عما يشير Woman 117. سبحانه وعما يشركون يريدون أَن يريدون اشتركوا <تصفيق> السماوات والأرض منها أربعة حرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Wow. Powiedziałam, że w tej <tới> Słyszeliśmy <writers> o فما متى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا Wallahu على كل شيء قدير إلا تصرف قد نصره الله فقد نصره الله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 no فَإِنْ زَلَمَ سَكِينَتَهُ وَأَنَّهُ أَيَدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوهَا وَدَاوَنَ كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله Zalicum khairun lakum in kuntum رقاص ذا تبعك ولكن بعدت عليهم وَسَيَخْلِفُ بالله وِزْ دَأْفُ نَا لَخَارَجَنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ عفو الله عن كلم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنكن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أيه جاهده والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله يوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا روجنا عدولا ودت ولكن كره الله بعثهم فثبّطهم وقل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبث. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر وَمِنْهُمْ من يَقُولُ لَئِنْ لي تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سقطوا ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافر إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا Oh, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو من وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بناء وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُم مَّا هو بِعَذَابٍ من bi aydina fata قُلْ إِنْ طوعا فِي أَيْدِيكُمْ خَيْرٌ فَأْتُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّكُمْ وما وَمَا أن تقبل منهم نفقاتهم إلا وما منعهم كفروا بالله وبرسول وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ قُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَالِينَ فلا تغجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ويقع انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما لو يجدون من مدخل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أغطوا منها رضوا وإن لم يغطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا القاط للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفات قلوبهم وفي الرقاب والغ. بِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُ ويقولنه أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة والذين يؤذون رسول الله لهم غذاب اليم يحلفون بالله لكم ليؤذوا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَحَقُّ لم يعلم أنه من يحاذى الله ورسوله لك الخزي العظيم يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئه 129. إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقول وإنما كنا نخوض ونلغب قل أب الله وآياته ورسوله 129. لا تغتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يغضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المغروف ويقبضون أيذ. نَسُ اللهَ فَنَسِيَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَ غَدَم اللَّهُمُنَ فيِي ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد من ولقد جاءكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا دَمْتَ غَتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا دَمْتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَنَاقٍ وَخُضْتُمْ كَمَا خَاضُوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك ألم يأتي من الذين من قبلهم قوم وغاد وثمود وقوم إبراد والمؤتفكات اتتهم رسله بالبينات فَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ ولكنك. Walmu minuęmu minę Śmierć się w tym momencie, jakim jesteśmy اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم Łam mo mu اتنت جري مالت خطي الان فيها وما سكنت في جنات عدن من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وامنوا بما لم ينالوا وما نَقَمُوا فَإِن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم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 Słyszałem, <śmienic> فأعقبهم نفاقا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِذُوا بِأَمْوَالِهِمْ اشد <سد> حرا لو كانوا يفقهون بل يضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزا fa'ira radda 'anallahi wa ila ta iftim خرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقود أول مرة فقاذوا مع الخالق ولا تصلي على أخدين من مات أبدا ولا تقوم على قبره وإنهم كفروا بالله ورسوله ولا تغضب اموال ولوم وأولادهم إنما يريد الله أن so قُلُك طَُولِ مِ النَّ وَقَاالُوا ذَُّ وطبر على قلوبهم فهم لا يفقهون لا Słyszeliśmy o tym, co mówiłem wcześniej, że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 إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين mm um. رسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتغرضوا عنهم فأغرضوا عنهم Innahum rijisun wa ma'wahum jahannamu jazad يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الاغراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلم حدود ما والله وليم حكيم ومن الأغراب من يتخذ ما يعلم ورم من ويترب بص بكم Wielka Brytania jest سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اغترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب علينا إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكر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 والله سميع عليم ألم يظلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التوى وقل اغملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عالم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبَّى وَأَ خَونَ مُر لأمر الله لأَمِرلئِب م والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين الناس نأواء الرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أرادنا 118. والله يشهد إنهم لكاذبون 119. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون nie wiem, czy to jest أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله احسس بنيانه ولا شفاجر في انهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا طه قلوبهم والله عليم الحكيم ان الله اشترى من المؤمنين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأذن عليه حقا في التوراة والإنجيل وال وَمَنْ أَوْفَى بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَغْتُبِ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 walaw lakanu uliquraba فتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولو كانوا ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبي. Wszystkie te an Sama jestem zwolennikiem, który w tym ريق منهم ثم تبع عليهم اننه وَهَلَثَ لَاثَةٌ لَذِينَ خُلِفُوا خَتَى ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا م صادقين ما كان لأهل Wielu z nich الْأَغْرَابِ znajduje się w tej ذلك بأنهم لا يصيبهم ضماء ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون وَلَا yatakun mewnti an yagyidu ولا ينالون من yanalu na min adu ولا ينفقون نفقه صغيرا ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزي هو الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ل فلولا نفر من ro, min, kulli, ليتفقه i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 Yeah. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا ما فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ في وَمَا كَافِرُونَ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا وَلَئِنْ مَسَّكُمُ الضُّرُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ صرف الله قلوب لا يفقهون <تصفيق> رسول من أنفسكم وزيز عليه ما عندتم حريص عليكم فإن تولوا فقل خسبي الله لا